الله شيء او والايكهم وقودنا كذ باعلي في الله الله شديد العراب قل للذين كفروا ستغلوون وانتم فَأَنْتُمْ <تفئة> فِي أَنْتُ تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَانَ كَافِرَتُ يُعَوِنُهُم مِّثْلَيْكُمْ رَائِيًا لَّنْ وَاللَّهُ صِرُهُ مَن يَشَاءُ إِنَّ يُؤلِى الخيرُ مسوًى ومثيؤُ ذلك متى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 الله بصير